في هذه الدورة العلمية الفقهية القرآنية التي يعتنى فيها بإعداد الأئمة وبتعليمهم ما يتعلق بفقه الإمامة واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ مبحثا هاما ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه وعلى وجه الخصوص ينبغي على الأئمة أن يتقنوا هذا المبحث وهو أحكام سجود السه، أحكام سجود السه. ولا يخفى عليكم ما يحدث في كثير من المساجد من المشاكل والضغائن بسبب أخطاء الأئمة والمصلين وما يحدث من شحناء بين الأئمة وبين من خلفهم بسبب الجهل بهذا المبحث المهم فينبغي لكل إمام أن يتقنه وأن يتعلم تلك المسائل وقد اجتهدت أن أجمع لكم جل المسائل المتعلقة بسجود السهو ثم أدعم ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وكذلك أذكر أقوال الفقهاء واختلافهم لكن المبحث قد اتسع فاثرت أن أختصره لكنني أبقيت على المسائل يعني اختصرت اختلافات الأئمة وبعض الأدلة الواردة وأبقيت المسائل التي قد جمعتها وهي قرابه يعني تقريبا حوالي خمسة واربعين مسألة خمسة مسألة تتعلق بسجود السهوي فنشرع بإذن الله عز وجل ونستعين بربنا حتى ننتهي من هذه المسائل ثم بإذن الله عز وجل المختصر سيوزع عليكم والمبحث المبسوط موجود أيضا من أراد أن يأخذه فليأخذه لكن الذي سيوزع هو المختصر قال الإمام أحمد رحمه الله أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء سجد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة ومن نقصان وقام صلى الله عليه وسلم من ثنتين فسجد وقام النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم من ثلاث فسجد وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين فسجد يبقى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث يعني صلى ثلاثه وسلم فجاء بالرابعة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين فجاء باثنتين وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنقص يعني في الشك من تحر وبناء على اليقين كما سنفصل بإذن الله عز وجل ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من ثنتين يعني ترك التشهد الأوسط فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد رحمه الله كما نقل ذلك ابن عبد البر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن مدار سجود السهو على هذه الأحاديث الخمسة وهم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة فصلى الظهر خمسا وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انقص في الصلاة ثم قال من شكى في صلاته فلم يدري ازاد ام انقص فليتحرى او فليلقي الشك ثم ليبني على ما وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا في الشك فليتحرى ثم ليتم عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السجود في حديث أبي سعيد قبل التسليم وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد التسليم وفي حديث عبد الله بن بحينه رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من سنتين وترك التشهد الأوسط في رواية في خارج الصحيحين فسبح الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته فلما جلس وانتظر الناس تسليمه سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم وفي خارج الصحيح أيضا في نفس الحديث زاد بعض الرواتي وهو اشعث في حديث في حديث, في حديث محمد بن سيرين رحمه الله تعالى زاد أحد الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم يعني أعده التشاهد مرة ثانية وهذه الزيادة لا تصح. لا تثبتوا بل هي زيادة شاذة كما قال أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة حديثي عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي وفي حديث عمران بن حصين عين الصلاة وهي صلاة العصر فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال رجل في القوم يقال له الخرباق وهو ذو يدين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله آم قصة الصلاة أم نسيت فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال بلا يا رسول الله بعض ذلك قد كان يعني نسيت فقال صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبي بكر وعمر فهابا ان يكلما فهابا أن يكلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول هذا قالوا نعم يا رسول الله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقريب منه حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث يعني صلى ثلاث ركعات ثم سلم صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الخمسة التي يدور عليها حكم سجود السهو كما سنبين بإذن الله عز وجل وقد جعلت سجود السهو مسائل سجود السهو في سؤال وجواب حتى يسهل ذلك عليكم المسألة الأولى عرف سجود السهو لغة وشرعا أو اصطلاحا اولا السهو في اللغة السجود في اللغة هو التذلل والخضوع والسهو بمعنى النسيان وقيل هو أدق من النسيان يعني السهو عبارة عن غفلة إذا ذكر صاحبها تذكر بخلاف النسيان وأكثر أهل العلم من, اللغات من اللغويين لا يفرقون بين النسيان وبين السهو وأما سجود السهو في الشرع فقد قال العسيمين رحمه الله تعالى هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لخلل في صلاته من زيادة أو نقصان أو شك قبل السلام وبعده على حسب الحال قبل السلام وبعده على حسب الحال مسألة هل يسهو الأنبياء هل يسهو الانبياء في تلك الاحاديث التي ذكرتها دليل على أن الانبياء يسهون وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى ونقل الاجماع على أن الانبياء لا يصيبهم السهو في التبليغ المقالي يعني في القول اذا بلغوا لا يسهون ولكن السهو قد يحدث في الافعال كما في تلك الأحاديث ما مشروعية سجود السهر؟ إذا قلت مشروع فاعلم أن المشروع يطلق على ما هو أعم من الواجب أو المندوب أو الجائز يعني أقول هذه العبادة مشروعه ممكن أن تكون واجبة وممكن أن تكون مستحبة وممكن أن تكون جائزة أما بالنسبة لمشروعية سجود السهو فقد نقل الحافظ العلائي رحمه الله تعالى آل اتفاق قال اتفق الأئمة على مشروعية سجود السهو فيما سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما في التطوع فقد حدث خلاف بين العلماء إبقى ما ورد فيه السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة واجب أو من ترك واجب أو زيادة ركن أو ترك ركن فإن سجود السهو مجمع على مشروعيته طيب هل هو واجب أم أنه مستحب أم أنه مشروع العلماء قسموا سجود السهو على هذه الأقسام الثلاثة فقالوا منهما هو واجب وهو إذا ترك ركنا أو واجبا إذا ترك ركنا أو واجبا وهذا عليه جماهير الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن سجود السهو مستحب مطلقا واستدل القائلون بوجوب سجود السهو فيما زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنقص يعني في ترك واجب أو في ترك ركن أو في زيادة, زيادة في الصلاة احتجوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زاد أحدكم أو أنقص فليسجد سجدتين فليسجد سجدتين وفي حديث أبي سعيد وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحر ثم يسجد سجدتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود فذهب فريق من العلماء وهم جماهير أهل العلم على أن سجود السهو واجب في الواجبات والأركان يعني في ترك واجب أو في ترك ركن أو في زيادة ركن فسجود السهوها هنا واجب وعبر بعضهم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال هو واجب فيما إذا تعمد أحد تركه بطلت صلاته فيما إذا تعمد أحد تركه بطلت صلاته وفي غير ذلك فهو مستحب يبقى قلنا في الواجبات والأركان في الترك أو الزيادة على الوجوب وهذا هو الراجح أما بالنسبة للمستحبات والسنن فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجل أهل العلم على أن سجود السهو مستحب وأما بالنسبة للنوافل في التطوع في صلاة التطوع فإن جماهير العلماء على أن سجود السهو كذلك مستحب ومن أهل العلم من ذهب إلى التفصيل كذلك في التطوع فقال من ترك واجبا أو زاد ركنا أو ترك ركنا فإن سجود السهو عليه واجب وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله قال رحمه الله وإن كان الأصل في صلاة التطوع أنها مستحبه لكن المرأة إذا شرع فيها فإنه يلزمه أن يأتي بها على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحكمة من سجود السهوي اعلموا رحمكم الله أن الحكمة من سجود السهو هي التيسير على الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في صلاته ليبين لنا شرعاً ولا سيما وإن أحداً من الناس لا يخلو من مسألة السهو وإن أحداً من الناس لا يسلم من الوقوع في السهو في صلاته فمن حكمة الشريعة ويسرها أن شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو فهذه هي الحكمة من سجود السهو ثانياً أنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ارغام للشيطان كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن كان أنقص من الصلاة جبرة النقص وإن, كان وإن كانت صلاته تامة كانت إرغاما للشيطان يعني سجدتي السهو إرغاما للشيطان أسباب سجود السهو أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقصان وشك زيادة ونقصان وشك أما بالنسبة للزيادة أن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أن يزيد ركناً أو قعدةً مثلاً في الصلاة من قيام أو سجود أو ركوع أو أن يجلس في محل حقه أن يقوم فيه أو أن يقوم في محل حقه أن يجلس فيه ومن نقصان كذلك كترك ركن أو واجب أو سنة كترك ركن او واجب واجب كالتشهد الأوسط على القول على قول من قال بوجوبه من أهل العلم أو كترك ركن أو كترك سنة كذلك من سنن الصلاة ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زاد أو انقص فليسجد سجدتين ثالثا الشك أن يشك في صلاته والشك له صورتان أن يشك فلا يدرك صلى وليس عنده قدرة على البناء على غلبة الظن يعني متحير لا يستطيع أن أو لم يغلب على ظنه شيء ففي هذه الحالة وردها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه فليبني على مستيقا يعني إن كان صلى ثلاثة وشك ثلاثة أم أربعة يبني على, ليه؟ على الأقل ثلاثة إن كان صلى وشك اثنين ولا ثلاثة ابن عليه على الأقل اثنين هذا معنى مستيقا إذ اليقين هو الأقل وفي حديث أبي سعيد الخدري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشك ثم قال فليتحرى ثم قال فليتحرى أو العكس حديث ابن مسعود فيه التحري وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه البناء على اليقين والتحري هو أن يعمل القرائن ويبني على غلبة الظن يعني فكر أنا صليت كم ركعه ثلاثة أم أربعة طيب الركعه الأولى رأيت مثلا كذا وأنا أصلي أو كان فلان يصلي إلى جانبي فيبني على صلاه من كان إلى جانبه يعني حاول يتحرى فينظر إلى القرائن حتى يغلب على ظنه شيء فإن غلب على ظنه أنه صلى ثلاثاً يبني على ثلاثة إن غلب على ظنه أنه على اثنتين فليبني على على اثنتين ده إيه التحريب الشك صورتين صورة يبني على الأقل وهو اليقين وصورة يتحرى أن يبني على غلبة الظن وفي كل موضع له سجود كما سيأتي التفصيل بإذن الله عز وجل مسألة ما هي صور القيام في موضع الجلوس إحنا قلنا زيادة ونقصان وشك إما أن يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس ما هي الصور القيام في موضع الجلوس؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى القيام في موضع, في موضع الجلوس ثلاثة أن يترك التشهد الأوسط ويقوم وفي هذه المسألة أو في هذه الصورة ثلاث مسائل انتبهوا معي أن يقوم من التشهد الأوسط في ثلاث مسائل أولاً أن يستتم قائماً يعني يشرع في القيام وقبل أن يستتم قائما يذكر هل يجلس أم يمضي في قيامه قولان العلماء جماهير أهل العلم على أنه يجلس ما دام لم يستتم والحجة في ذلك أنه من تقل من الواجب إلى الركن حتى يستمر ما استتم الركن هو يعمل إيه؟ يأتي بالقيام طيب الآن لم يقم بعد فما استتم قائما فقالوا حينئذ يلزمه أن يرجع ويجلس خلاص القول الثاني وهو ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إن حرك إليتيه عن الأرض بس بدأ مجرد ارتفاع عن الأرض قال فليمضي يقم ولا يجلس وقال به أيضا بعض السلف والراجح هو القول الأول أنه إذا قام فسبح من خلفه به ولم يستتم قائما يجلس الصورة أو المسألة الثانية في هذه الصورة أن يستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فيها قولا للعلماء جوز بعض العلماء هنا إذا سبح به أن يجلس إذا سبح به من خلفه أن يجلس وجماهير العلماء على أنه لا يجلس قال ابن خدامى رحمه الله تعالى وذلك لأنه قد قام من الواجب وشرع في الركن الركن اللي هو ايه القيام وشرع في الركن فلا ينزل من الركن إلى الواجب لأنه حينئذ نزل من من الأعلى إلى الأقل من الأعلى إلى الأقل الصورة الثالثة أن يشرع في قراءة الفاتحة جل أهل العلم على أنه إن شرع في قراءة الفاتحة لا ينزل وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز له أن ينزل وفي الصور الثلاثة الصورة الأولى إذا لم يستتم قائما الراجح أن يجلس الصورة الثانية إذا استتم قائما الراجح أن لا يجلس الصورة الثالثة إن شرع في قراءة الفاتحة الراجح أنه لا ينزل خلاص؟ طيب افترضنا أنه نزل بعدما استتم قائما أو شرع في قراءة الفاتحة هل تبطل الصلاة أم لا قولان للعلماء ذهبت الشافعية كما نقل ذلك الحافظ رحمه الله وكذلك نص عليه ابن قدامة من الحنابلة أنه إن استتم قائما وشرع في القراءة وشرع في القراءة فانه لا يجوز له ان ينزل متعمدا متعمدا يعني هو علم الان انه قد قام وشرع فلا يجوز له ان يتعمد النزل اذا سبح به من خلفه قال فان فعل ذلك فقد بطلت الصلاه قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وجماهير العلماء على أنه إن استتم قائمًا فلا ينزل، فإن سبح به من خلفه فنزل، فإن صلاته صحيحة عند الجمهور، وسمى قول ضعيف بأنه إن نزل بطلت صلاته، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجماهير العلماء. على أنه لا ينزل فإن نزل فإن صلاته صحيحة خلافا للشافعية فإنهم يرون أن الصلاة باطلة والراجح أن الصلاة صحيحة ودي مسألة يا أخوانا مهمة جدا حتى وإن شرع في القراءة فنزل حتى وإن شرع في القراءة فنزل فإن صلاته صحيحة لكنه إن تعمد فعل ذلك فإنه آثم مع صحة الصلاة المسألة الثانية أو الصورة الثانية في من قام في موضع الجلوس يبقى إحنا عرفنا الصورة الأولى إنه يقوم من ايه؟ من موضع التشهد وفيها المسائل الثلاث التي ذكرناها والأربعة التي ذكرناها الصورة الثانية في من قام في موضع الجلوس من ترك ركنا من ترك ركناً يعني سجد سجدة ثم قام فبعد أن قام سبح به من خلفه فعلم أنه ترك السجود هنا في صرطين إما أنه قام من السجدة الأولى مباشرة ولم يجلس الجلسة التي بين السجدتين والجلسة بين السجدتين أيضا ركن يبقى ترك هنا ايه ركنين جماهير أهل العلم على أنه يلزمه حينئذ أن ينزل لكن يعني تدبر معي لأن العلماء لهم في ذلك صور الجماهير الكل اتفق على أنه يلزمه أن ينزل لكنهم اختلفوا إن شرع في القراءة أو ركع أو وصل إلى المحل الذي نسيه يبقى هنا نسي سجدة وقام لو سبح به من خلفه فجلس يشوف هو إن كان قد نسي الجلسة والسجدة يبقى ينزل يعمل ايه يجلس ثم يسجد ثم يقوم ويشرع في الركعة التي بعدها من بدايتها طيب افرض انه شرع في قراءة الفاتحة ثم بعد ان انتهى من الفاتحة وقبل الشروع في الصورة تذكر يعمل ايه يجلس هذا عند جماهير أهل العلم أو جل أهل العلم طيب اذا جلس في هذه الحالة يعتد بما فعل يعني اذا قام جاب السجدة وبعدين رجع تاني للركعة هو كان قرأ الفاتحة يقرأها تاني نعم يقرأها مرة ثانية لأن الترتيب ها هنا لازم وما تركه بعد السجود لا يصح كل اللي هو جابه كل اللي هو جابه قبل السجدة لا يصح فإن ركع اختلف العلماء قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن تذكر حال ركوعه وقبل الرفع يعمل ايه قال يخر ساجدا مباشرة قال ثم يقوم ثم يشرع في الفاتحه يبدأ في ركع الثانية إيه؟ من أولها مرة أخرى قال فإن قام من الركوع بهو كده كده هيعمل ايه هي يزجد خلاص إذا وصل الآن إلى المحل الذي نسيه وهي السجدة التي نسيها هنا بقى الخلاف بين أهل العلم اختلفوا على ستة أقوال أذكر أشهر هذه الأقوال منها أنه إن وصل إلى السجود وهذا راي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يسجد السجدة التي فاتته ثم يسجد السجدتين ويعتد بالركعه يبقى يسجد كم سجدة؟ ثلاثة يسجد ثلاث سجدات ومن العلماء من قال إن نسي أكثر من سجود حتى آخر الصلاة وبعدين هو في اخر ركعة تذكر في آخر ركعة في السجود أنه نسي, نسي أكثر من سجدة يعمل إيه؟ بعض أهل العلم قالها هنا يسجد تلك السجدات التي فاتته صح ذلك عن جمع من السلف قول ثاني يا العلماء قالوا ان وصل الى المحل الذي نسيه فانه لا يعتد بتلك الركعه فتكون هذه الركعه ملغاه يبقى هنا كانه لسه بيسجد ايه السجده الثانيه والركعه اللي صلاها ملغاه ثم يقوم وياتي بركعه زائده يعني لو كان هو اللي حصل له ده في الركعه الثانيه مش هيعتبر الركعه وبعدما وصل للسجود يعتبر أنه كأنه لسه بيسجد في سجدة الركعة الأولى ماشي يا وهذا القول هو الأظهر والأرجح وعليه أيضا جمع كبير من السلف يبقى لو وصل إلى المحل الذي نسيه فإنه لا يعتد لو فتحنا أبوه السؤال الآن الوقت يمر خلينا في الآخر إن شاء الله التي نسي فيها التي جاء فيها بعد النسيان التي جاء فيها بعد النسيان اللي هو جابها الركعة الزائدة اللي جابها بعد السجود الذي نسيه هذه هي التي تلغى يعني لو كان في الركعة الثانية يحسبها لأيه الأولى خلاص وهذا القول هو الراجح وهو ما عليه أكثر أهل العلم خلاص يا اخوانا يبقى هنا إذا شرع في القراءة ثم تذكر يلزمه إيه السجود إذا انتهى من قراءة الفاتحة يلزمه السجود إذا وصل إلى الركوع يلزمه السجود إلا في حالة واحدة إذا وصل إلى إيه؟ نفس المحل يعني رفع من الركوع حينئذ لا يلزمه السجود بل يلزمه أن يأتي بركعة كاملة الصورة الثالثة بل الصورة الثانية أن يقوم ويترك ركل يترك إيه؟ ركل الصوره الثالثه ترك التشهد الاخير وجاء بركعه زائده خمسه يبقى هنا ترك ترك ولا ما تركش ترك التشهد الاخير ثم قام للخامسه ماذا يفعل هنا اذا قام للخامسه فإنه على الراجح من قول أهل العلم يعني في اختلاف أيضا بين العلماء في هذه الصورة لكن الراجح وهو الذي يدعمه الدليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس ويأتي بالتشهد ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين لكن السجتين دول بعد التسليم ولا قبل التسليم بعد التسليم سنعرف إن شاء الله سنفصل القول بإذن الله عز وجل فيما قبل التسليم وما بعده يبقى إذا نسي التشهد الأخير وقام للخامسة فإنه يلزمه حينئذ أن يجلس فإن استمر في الخامسة متعمدا مع العلم فإن صلاته باطلة, فإن صلاته باطلة. ما هي صور الجلوس في موضع القيام؟ يبقى احنا كده ذكرنا ثلاث صور القيام في موضع الجلوس القيام في موضع الجلوس ما هي صور الجلوس في موضع صور الجلوس في موضع القيام قال أهل العلم يتصور بذلك بأن يجلس عقيب الأولى يعني بدل ما يقوم لركعة الثانية يجلس ظانا أنه في الركعة الثانية يعني في الأوسط. فيجلس ثم بعد ذلك يذكر فيقوم أو لا يذكر ثم يتذكر بعد ذلك ففي هذه الحالة يلزمه أن يسجد سجدتي السهو لكن السجدتين هنا أيضاً بعد التسليم لأنهما من زيادة ما هي الزيادة التي بها يشرع سجود السهو هل سجود السهو يكون في زيادة قول أم فعل في زيادة أقوال أم أفعال قسم أهل العلم الزيادة إلى قسمين زيادة أفعال وزيادة أقوال أما زيادة الأفعال فهي على صورتين أن يزيد من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام زاد من جنس الصلاة زاد جلوس زاد قيام زاد تشهد مثلا هذه صور زيادة الأفعال قيام سجود إلى غير ذلك فإن زاد هذه الزيادة أو أن يزيد مثلا ركنا من الأركان كما ذكرت أن يزيد مثلا ركعة أو سجدة زائدة فهذه الزيادة عمدها يبطل الصلاة ولا لا يبطل الصلاة ففيها سجود السهو ولذا يقول أهل العلم إن زاد زيادة فعلية مما كان عمده مبطلا للصلاة لو عمل عمد صلاة تبطل فإنه يلزمه أن يسجد للسهوي وجوبا السورة الثانية أن يزيد زيادة فعل من غير جنسي الصلاة من غير جنس الصلاة كالمشي أو الحكي أو الحركة يعني واحد مشى هو بيصلي اتحرك أكثر من الحركة فإن تعمد ذلك فان صلاته باطله إن تعمد ذلك فإن صلاته باطلة تعرفين أن جماهير العلماء على أن العمل الكثير في الصلاة الذي يخرج المصلي عن صورة الصلاة يبطل إيه؟ الصلاة فقالوا إن أكثر حتى يصل الى هذه الحالة صلاة باطلة طيب وإن فعل شيئا قليلا من ذلك بعض الحركات حك رأسه تحرك بعض الحركات لكن لا تصل إلى حد بطلان الصلاة هل يسجد للسهوي؟ الصحيح من قولي العلماء في قولين لكن الصحيح من قولي العلماء أنه لا يسجد للسهوي القسم الثاني ما لا يبطل عمده الصلاة يبقى إحنا الوقت في زيادة الأفعال في زيادة أيه؟ الأفعال سرطين ما يبطل عمده الصلاة من الأفعال ما لا يبطل عمده الصلاة منه الأفعال. ما لا يبطل عمده الصلاة أيضا أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله ذكر مشروع يعني مثلا يسبح يقرأ حال السجود يقرأ صورة حال السجود أو أن يقول الله أكبر مكان سمع الله لمن حمده أو يقول سمع الله لمن حمد مكان الله أكبر أن يأتي بذكر مشروع يعني من أذكر الصلاة في غير محله يبدله بذكر آخر فإن العلماء اختلفوا أيضا في هذه الصورة على قولين من العلماء من قال في هذه الحالة يشرع له أن يسجد سجدتي السه لكن على استحباب على الاستحباب ومن العلماء من قال لا يشرع له أن يسجد سجدتي السهو الأمر فيها سهل لكن من قال بسجدتي السهو على الاستحباب بل قال أحمد رحمه الله تعالى يجوز له يعني على الجواز وهو أقل من الاستحباب يجوز له أن يسجد سجدتي السهو قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يقول سمع الله لمن حمده فيقول الله أكبر فذكر القولين والنوع الثاني من زيادات الأقوال أن يأتي نوع من زيادات الأقوال نوع نعم إحنا ننتهينا بالأفعال ونتكلم في الاقوال إذا زاد قول الله أكبر ما كان سمع الله عنه هذا من زيادته الأقوال والأفعال الأقوال النوع الثاني أن يأتي بذكر أو بدعاء غير مشروع يعني خطأ كان يقول آمين رب العالمين أو آمين يا رب العالمين زاد زيادة غير مشروعه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من جنس الصلاة يعني من جنس الصلاة يعني ليس كلاما خارجا ما تكلمش بكلام أجنب عن الصلاة من جنس التسبيح والتكبير والتحميد كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يسجد في هذه الحالة أكثر أهل العلم كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى على أنه لا يسجد للسهوي قالوا واستدل على ذلك بأن رجلا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إلى آخر الذكر وهذا لم يكن مشروع حينئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا إلى آخر الحديث ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجود السه ما حكم من نسي التكبير في الانتقال تكبير الانتقال الله أكبر اولا ينظر هل تكبير الانتقال أو التسبيح في الركوع والسجود واجب أم أنه مستحب إن قلنا أن تكبيرات الانتقال على الوجوب فإنه يلزمه حينئذ أن يأتي بسجود السهو على الوجوب واجب يعني لأنه في تركه واجب ترك واجب. واجبا وإن قيل على أنه مستحب وهذا عليه الأكثر على أنه مستحب حينئذ نقول هل يستحب له أن يسجد سجد سجدتي السهو أم لا؟ خلاف للعلماء قول للعلماء من علماء من قال لا, لا يسجد سجدتي السهو هذا قال به طائفة من السلف ومن العلماء من قال بل يسجد سجدتي السهو هذا والأرجح ليه لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زاد في صلاته أو أنقص فل يسجد سجدتين هنا أنقص ولا لا أنقص حينئذ يستحب له أن يسجد سجدتين على التفصيل الذي ذكرته الآن إن كان واجبا أو إن كان مستحبا من زاد في الصلاة ركعة ولم يعلم إلا بعد التسليم من زاد في الصلاة ركعة يعني جاء بالخامسة مثلا إذا كان يصلي رباعيه أو جاء بالرابع إذا كان يصلي المغرب أو جاء بثلاث ركعات إذا كان يصلي الفجر من زاد ركعة في الصلاة ما الذي يفعله يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى خمسا فقيل يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء وفي رواية أزادت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا صليت خمسا وكان ذلك في صلاة الظهر أو العصر. قالوا صليت خمسا فقال لو حدث في الصلاة شيء لاخبرتكم ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم سجد سجدتين ثم سلم وأكثر أهل العلم أنه في حال الزيار يسجد إمتى؟ بعد التسليم يسجد بعد التسليم عين الحديث يعني ما فيش في دلالة قوية على أنه يسجد بعد التسليم إذ أنه ما علم أصلا إلا إلا بعد التسليم فكان لزوما هنا أن يسجد بعد التسليم ومن العلماء من قال غير ذلك لكن قوله غير معتبر أن يزيد ركعة يبقى ركعتين يعتبره متر إلى آخر هذا والصحيح ما ذكرته وهو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على من تعمد نقصاً أو زيادة سهو؟ من تعمد نقصاً أو زيادة هل عليه سهو؟ واحد تعمد يزيد ركعه طبعاً أجمع أهل العلم على أن من فعل ذلك متعمداً فإن صلاته ايه باطله وعرض نفسه لإثم عظيم جدا لأنه زاد جدا زاد في الصلاة ما ليس منها وهذا فيه استهزاء هذا فيه استهزاء ما هو محل سجود السهوي قبل التسليم أم بعد التسليم اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال فمن العلماء من قال أن سجود السهوي كله قبل التسليم ومنهم من قال أن سجود السهو كله بعد التسليم ومنهم من قال أنه مخير إن شاء أن يسجد قبل التسليم سجد وإن شاء أن يسجد بعد التسليم سجد بينما توسط بعض العلماء فقالوا ما كان من زيادة كان بعد التسليم وما كان من نقص كان قبل التسليم يعني لو زاد ركوع او السجود يعني ركن أركان أو زاد ركعة كما حدث في حديث ابن مسعود فإنه حينئذ يسق فين بعد زاد بعد التسليم في الزيادة بعد التسليم لماذا؟ حتى لا يزيد زيادتين الزيادة اللي هو زدها من جلوس أو قيام والزيادة الثانية اللي هي سجود السهم السجود السه ومن أهل العلم القائل بهذا القول أراد أن يجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى كم خمسا فسجد سجدتين بعد التسليم دي ولا نقص زيادة وفي حديث أبي سعيد الخدري اللي في الشك اللي في الشك في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على استيقن يعني هو مش عارف هو صلى كام ومش قادر يميز ما فيش عنده غلبة ظن فهياخد بالأقل حينئذ ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ويسجد سجدتين بعد التسليم ليه بعد التسليم لأنه في هذه الحالة احتمال محتمل أن يكون صلى كم ثلاثا هو قاعد خليها كم اثنين هو بنا على الأقل صلى ثلاثة ولا أربعة خليهم ثلاثة محتمل ان تكون الحقيقة أنه صلى أربعا يبقى لما صلى ركعة زائدة صار حينئذ قد زاد في في صلاته صار حينئذ قد احتمال الزياده هنا أعظم كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ولذا رأى أحمد رحمه الله تعالى في هذه الحالة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم يسجد إيه سجدتين يبقى ركز معايا في حالة الزيادة المحضة إنه يزيد ركعة أو ركنه أو غير ذلك يسجد متى بعد التسليم لأن, لأن أكثر الأحاديث تدل, تدل على ذلك في حالة الشك ينظر إن بنى على اليقين وهو الأقل يسجد ايه بعد التسليم لأن فيه هنا احتمال الزيادة وإن بنى على غلبة الظن يسجد قبل التسليم يسجد ايه قبل التسليم لأن احتمال النقص هنا أظهر احتمال إن هو يكون بنى على غلبة الظن وكل الحقيقه أنه هو صلى أقل من ذلك صلى أقل من ذلك فاحتمال النقصة هنا أظهر يبقى انت عرفت الفرق بين حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد واحد قال فليتحرى يعني يبني على غلبة إيه؟ الظن والتاني قال فليبني على مستيقا يعني على الإيه؟ على الأقل وفي كل حالة من الحالتين في حالة الأقل يبقى قبل التسليم وفي حالة الأزياد يبقى بعد التسليم وهذا القول هو الأظهر من ناحية اعمال جميع الأدلة بقيت عندنا صورة وهي الواردة في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وفيه أنه نسي صلى الله عليه وسلم التشاهدة الأوسط عمل النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل التسليم ده حال نقص ولا زيادة؟ حال نقص خلاص يا اخوانا يبقى في حال النقص نعم قد ورد عن بعض السلف ورد عن المغير بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى فنسي التشهد الأوسط فسبح به فاستمر في صلاته ثم جلس فسلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وصح أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه نسي التشهد الأوسط فقام فسبحوا به فلم يجلس فقال إنما سبحتم بي ولم أجلس لأنها السنة ثم بعدما سلم سجد سجدتين وقال تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي لما يقول السنة فالمقصود بها عند جماهير المحدثين إنه سنة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كأنه رفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حديثين حديث المغيره بن شعبة وحديث عقبة بن عامر وفيهما أنهما نسيا التشهد الاوسط وسجدوا بعد التسليم لكن أحمد رحمه الله رجح حديث عبد الله بن بحين لأنه أصح تلك الأحاديث والصورة فيه واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان بعد الأذان إن شاء الله رجل كلما صلى شك في صلاته يعني تكثر عنده الشكوك إن كثرت عليه الشكوك جدا كلما صلى شك في صلاته حتى صارت كالوسوسه ففي هذه الحالة لا ينتبه لهذه الشكوك لا ينتبه لهذه الشكوك وقال بعض أهل العلم أن هذه الحالة حالة مرضية بنسميها الوسوسة موسوس كل ما يصلي مش عارف أما إن حدث له ذلك ولم يكثر جدا فإنه حينئذ يسجد سجدتي السه وقد ورد في ذلك حديث حسن بعض أهل العلم اسناده من حديث مروان ابن الحكم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول, يا رسول الله صليت فشككت فلم أدر أشفعت أم وتر ثم صليت فشككت فلم أدر ثم صليت فشككت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأت الشيطان فيتلاعب بأحدكم يأتي الشيطان فيتلاعب بأحدكم إذا صلى أحدكم فلم يدري أشفع أم وتر فليسجد سجدتين فإنهما تمام صلاته فليسجد سجدتين فإنهما تمام صلاته إن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم أو بعد التسليم احنا قلنا يا أخوانا في قول ثالث سهل في مسألة السجود قبل أو بعد قال أن ذلك على التخير وقول أيضا جماعة من السلف وقال به بعض أهل العلم <تصفي> إذا سبح المأمومون بالإمام هل يرجع لهم أم أنه يؤخر أم أنه يبني على ما عنده يعني أنت بتصلي والورك سبح هل ترجع على قول المأمومين أم أنك تبني على ما في نفسك خلاف بين العلماء الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعه من اهل العلم قالوا ان سبح به جماعه جمع عدد فانه حينئذ ينزل على قولهم وان سبح به الواحد وكان في ظنه يعني غلب هو على ظن نفسه انه على الصواب فانه لا ينزل على قوله فانه لا ينزل على قوله طيب على القول بأنه ينزل على قول من سبح لو سبح من وراءه هل يسجد سجدتي سهو على الوجوب أم على الاستحباب أيضا فيها خلاف بين العلماء فقد ذهب بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول في مذهب الإمام أحمد إلى أنه على الوجوب بينما ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه على الاستحباب صفة سجود السهوي طبعاً تعرفين سجود السه يسجد سجدتين وهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سجد ثم رفع فكبر ثم كبر فسجد ثم رفع فكبر يعني كم تكبيره؟ اربع تكبيرات طيب هل يسجد سجودا؟ هل يتشهد إذا كان بعد التسليم بعد التسليم لو كان سجود السهو بعد التسليم هل يقول التشهد ثم بعد ذلك بعد السجدين السهو يقوم فيتشهد ثم يسلم؟ أم أنه يسجد سجدتيسة ثم يسلم جماهير أهل العلم على أنه يسلم بغير تشهد نعم قد قال أو وردت بعض الآثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتشهد وورد أيضا وردت زيادة كما ذكرت في أول كلامي في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه من طريق محمد بن سيرين أنه تشهد لكنها زيادة إيه؟ شاذة حكم عليها بالشذوذ جمع من أهل العلم كابن عبد البر والامام البيهقي وجماعه من العلماء هل تبطل الصلاه بتعمد ترك سجود السهو إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب عمدا إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب فإن جمع من فإن جمعا من أهل العلم يقولون ببطلان الصلاة فإن جمع من أهل العلم يقولون ببطلان الصلاة وقد أفت بذلك العلامة العسيمين رحمه الله تعالى وكذلك العلامة السعدي وذهب كذلك الإمام ليس بن سعد من الأئمة إلى هذا القول. هل يشرع سجود السهو في صلاة التطوع أقوى للعلماء منهم من قال أنه لا يشرع ومنهم من قال أنه يشرع والراجح والله أعلم أن سجود السهو يشرع في التطوع كالفريضة على التفصيل الذي ذكرته يشرع في التطوع كالفريضة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زاد أو انقص فليزديه سجدتين قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهذه نكرة في سياق تدل على العموم هذه نكرة في سياق الأمر تدل على التعميم هل يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أما في سجود أما في صلاة الجنازة فإنه لا يشرع إذ الأصل في الجنازة أنه لا سجود ولا ركوع فيها اصلا يبقى الصلاة الأصلية في إيه؟ لا ركوع ولا سجود قال وكذلك لا يشرع في سجود التلاوة على من ترك سجود التلاوة هل هذا الاختلاف الذي ورد في محل سجود السهو على الأفضلية يعني من باب الاستحباب أم من باب الاجزاء قلنا أن الراجحة فيما في السجود قبل التسليم وفي السجود بعد التسليم أن المسألة فيها سهولة عند جماهير أهل العلم. مسألة فيها ايه فيها سهولة. ولكن العلماء اختلفوا. فأكثر أهل العلم على أنه يأتي بالمحال التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن خالف ذلك يعني ما فعلش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل جميع السجود قبل التسليم أو بعد التسليم فإن ذلك جائز يعني صلاته سجدتي السهو صحيحة وصلاته صحيحة بالإجماع فإن ذلك جائز بالإجماع، لكنه الأفضل دل في خلاف، والأفضل لا شك أن تلتزم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لسجود السهوى؟ طيب ذكرنا المسألة. تشاهد؟ نعم. ما خلاص سنختتم عشان خلاص سنختتم إن شاء الله. هل لسجود السهوى تكبيرة إحرام؟ يعني يكبر. للاحرام قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وجماهير العلماء على أنه لا تكبير للاحرام لسجود السهو اذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز سجود السهو بدون طهاره طبعا ده اللي محله بعد ايه التسليم طبعا اللي بعد ايه التسليم يعني انسان مثلا نسي أو اخل بشيء في صلاته ثم تذكر بعدما أحدث ثم تذكر بعدما أحدث يوم يسجد ولا يتوضا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجماهير أهل العلم على أن الطهارة لازمة لأن ذلك جزء من صلاته وصدود السهودة إيه؟ هو جبر لنقص إيه؟ أو خلل فين؟ في الصلاة جبر لخلل في الصلاة قال فإن الوضوء لها لازم خلافا لابن حزم رحمه الله الذي خالف جل أهل, العلم جل أهل العلم في هذه المسألة ما الحكم إذا تكرر السهو في الصلاة حدث له أكثر من سهو قيام قعود سجود عدة أمور حدثت له هل يجب عليه أن يسجد أكثر من سهو؟ جل أهل العلم فيها خلاف لكن جماهير أهل العلم هو القول المعتبر على أنه لا يسجد إلا سجدتين فإن ذلك هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن رجب وابن المنذر رحمة الله عليهما ما الحكم إذا سهى ثم نسي أو سهى عن سجود السهو يعني واحد سهى في صلاته يلزمه أن يسجد السهى ونسه ثم تذكر ماذا يفعل؟ تذكر بعدما فارق المحل خليك من مسألة الأولى لو هو في محله يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا فارق المحل الذي أخل فيه بالصلاة أو أحدثه وهو في محله ماذا يفعل خلاف بين العلماء من العلماء من قال إذا تذكر في أي وقت سجد للسهو وورد ذلك عن عطاء وغيره فقد سأله بعض أهل العلم قال قال لقد سهوت في صلاتي ونسيت سجود السهو قال اسجد الآن بعدما خرج من, من المسجد قال له اسجد الآن حتى وإن طال الفصل عند هؤلاء ومن العلماء من قال إن طال الفصل وأحدث فإنه حينئذ لا يلزمه أن يسجد للسهوي واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وخرج سرعان أو سرعان الناس من المسجد في ناس خرجت من المسجد ومع ذلك لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في الناس من خرج فليأتي وليعيد الصلاة مثلا أو وليسجد سجدتي السه بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتي السهب بمن؟ معه وما أمر صلى الله عليه وسلم أحدا بإعادة, بإعادة تلك الصلاة يبقى الراجح أنه إن ذكر بعد مدة قصيرة فإنه يأتي بسجدتي السهو فإن طال الفصل حينئذ لا يلزمه أن يأتي بسجود السهو طيب نكتفي بهذا القدر في بعض المسائل إن شاء الله عز وجل تكون موجودة عندكم في الأوراق بإذن الله أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل يعني في بعض الأسئلة قدر نرجعها بعد الصلاة ولا نخليها إن شاء الله طيب سبحان <تصفيق>